قال رحمه الله تعالى الثامن والسبعون الاغتسال ليوم عرفه اغتسال ليوم عرفه هذا وارد عن الصحابة فالقول بأنه بدعه فيه نظر لأنه وارد عن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم قال رحمه الله التاسع والسبعون قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الثمانون قص الرواح إلى عرفات قبل إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة الحادي والثمانون التهليل على التهليل على عرفات مئة مرة ثم قراءة شورت الإخلاص مئة مرة ثم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها وعلينا معهم مئة مرة هذه الأذكار كلها التعبد الله عز وجل بها واعتقاد أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقول بأنه بدعة نعم قال رحمه الله تعالى الثاني والثمانون السكوت على عرفات وترك وترك الدعاء الثالث والثمانون الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات الذهاب إلى جبل عرفات وصعود الجبل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصحراء وقال وقفت هنا وعرفات كلها موقف فمن البدع التي يعملها بعض الحجاج بل كثير من الحجاج أنهم يذهبون للجبل ويصعدون الجبل ويتمسحون بحجارته وترابه ويعقدون عقدا وقد يطوفون على بعض حجارته فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل بل هذا من مداخل الشيطان التي يريد منها تضييع هذا الوقت العظيم على الحج. قال رحمه الله تعالى الرابع والثمانون دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت وهذه غير موجودة الحمد لله قال قال رحمه الله الخامس والثمانون اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أو رق يصافح الركبان ويعانق المشاه السادث والثمانون خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة بل الإمام يعني يخطب خطبة واحدة نعم قال رحمه الله تعالى السابع والثمانون صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة لا الخطبة يخطب الإمام ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر قال رحمه الله تعالى الثامن والثمانون الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته التاسع والثمانون قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر نعم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما قاله في فتح مكة نعم قال رحمه الله تعالى التسعون التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بين الظهر والعصر في عرفة ولا في مزدلفة لكن كما أسلفنا وبينا أنه يوتر ليلة المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا في السفر ولا في الحضر قال رحمه الله تعالى الحادي والتسعون تعين ذكرنا ودعاء خاص بالعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في الإحياء وأوله يا من لا يشغله شان عن شان ولا سمع عن سمع وغيره من الأدعية وبعضها يبلغ خمس صفحات من, من قياس كتابنا هذا الثاني والتسعون لم يرد دعاء خاص لعرفة وإنما يدعو بما يفتح الله عز وجل به الذي ورد خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويسبح ويكبر ويهلل ويلبي ويقرأ القرآن ويدعو بما يفتح الله عز وجل عليه قال رحمه الله تعالى إفاضة الثاني والتسعون إفاضة البعد قبل غروب الشمس الثالث والتسعون ما استفاض على ألسلة العربية لأن العرب إلى غروب الشمس واجب سبقا بيننا هذا قال رحمه الله تعالى الثالث والتسعون ما استفاض على ألسنة العوامي أن وقفة, وقفه عرفه يوم الجمعه تعدل اثنتين وسبعين حجة قال لا اصل له الرابع والتسعون التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم, يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد يعني من لم يحج يجتمعون في الجوامع ويعرفون يكشفون عن رؤوسهم ويستقبل القبلة ويدعون الله عز وجل تشبها به الموقف هذا ورد عن بعض السلف ورد عن بعض السلف وأنكره آخرون من السلف الشيخ رحمه الله يرى أن هذا من البدع قال رحمه الله الرابع والتسعون التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصر الاجتماع عشية يوم عرفت يوم عرفت في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة بدع المزدلفة الخامس والتسعون الإيضاع أي الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينه نعم قال رحمه الله تعالى السادس والتسعون الاختسال للمبيت بمزدلفة هذا لا لم يرد السابع وتسعون استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفه ماشيا توقيرا للحرم الثامن وتسعون التزام الدعاء بقوله اذا بلغ مزدلفه اللهم ان هذه مزدلفه جمعت فيها السنه المختلفه نسالك حوائج مؤتنفه الى اخره ما في الاحياء التاسع وتسعون ترك المبادره الى صلاه المغرب فور النزول في المزدلفه والانشغال عن ذلك بلقط الحصى نعم السنه إذا ورد مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط الرحال ثم بعد ذلك حطة الرحال ونياحة الجمال فصلنا وسلم العشاء المئة صلاة سنة المغرب مغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي وهذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع إلا كما تقدم الوتر هل هو مشروع أو ليس مشروعا تقدم الكلام على ذلك قال رحمه الله تعالى الحادي بعد المئة زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعل الحرام الثاني بعد المئة إحياء هذه الليلة الثالث بعد المئة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفه نام حتى طلع الفجر نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث بعد المائه الوقوف بالمزدلفه بدون بيات الرابع بعد المائه التزام الدعاء اذا انتهى الى المشعر الحرام بقوله اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام ابلغ روح محمد منا التحيه والسلام وادخلنا دار السلام يا ذا الجلال والاكرام نعم. الخامس بعد المائه قول الباجوري ويسن أخذ الحص الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الحصى من مزدلفة وإنما أخذ الحصى ورد عن بعض السلف كسعيد بن جبير بن عمر رضي الله تعالى عنهم من المزدلفة وعلى هذا من أي مكان أخذ الحصى أذى وظاهر حديث من عباس لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة نعم قال رحمه الله تعالى بدع الرمي السادس بعد المئة الغسل لرمي الجمار السابع بعد المئة غسل الحصيات قبل الرمي غسل الحصيات أو الغسل هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثامن بعد المئة التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير سنة عند الرمي التكبير دون التسبيح قال رحمه الله تعالى التاسع بعد المئة الزيادة على التكبير قولهم رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حج مبرورا وسعي مشكورا وذنب مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك العاشر بعد المئة قول بعض المتأخرين ويسن أن يقول مع كل حصات عند الرمي بسم الله الله أكبر وصدق الله وعده إلى قوله ولو كره الكافرون هذه الأذكار كلها لم ترد الذي ورد عنه وسلم عند الرمي هو التكبير قال رحمه الله تعالى الحادي عشر بعد المئة التزام كيفيات معينة للرميك قول بعضهم يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاد على ظهر الإبهام كأنه عاقل سبعين فيرميها وقال آخر يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقل عشره الثانية عشر بعد المئة تحديد موقف الرامي أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا الثالث عشر بعد المئة رمي الجمرات بالنعال وغيرها بدع الذبح والحلق الرابع عشر بعد المئة الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل الخامس عشر بعد المئة لأن التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم هذه عبادة مقصودة لا يجزئ عنها التصدق بالثمن ولو تصدق بأضعاف الثمن فإنه لا يقوم مقام إراقة الدم نعم قال رحمه الله تعالى الخامس عشر بعد المئة ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر السادسة عشر بعد المئه يعني هذا يعني جماهير العلماء أن النحر يكون يوم النحر خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يرى جواز النحر في أيام العشر وخير الهدي الشيخ يرى أن هذا من البدع كون تذبح يذبح الهدي قبل يوم النحر يرى أنه من البدع قال رحمه الله تعالى السادسة عشر بعد المئه البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق تقدم أن السنة أن يبدأ بيمين رأس المحلوق كما جاء في حيث أنس قال رحمه الله تعالى السابع عشر بعد المئة الاقتصار على حلق ربع الرأس الثامن عشر بعد المئة قول الغزالي الغزال في الاحياء تقدم لنا مذهب أحمد ومالك أن السنة ليحلق جميع رأسه أو يقصر من جميع رأسه الثامن عشر بعد المئة قول الغزال في الإحياء والسنة, والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق التاسع عشر بعد المئة الدعاء عند الحلق بقوله الحمد لله, الذي الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني إلى آخره العشرون بعد المئة الطواف بالمساجد التي عند الجمرات الحمد لله هذه ليست موجودة لأن هذه المساجد نعم الحادي والعشرون بعد المائة استحباب صلاة العيد بمن يوم النحر الثاني والعشرون بعد ال... الثاني والعشرون بعد المائة تلك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. نعم وهذا موضع خلاف يعني ال... هل المتمتع يلزمه سعيان أو يلزمه سعي واحد سابقا تكلمني على هذه المسألة وأن جمهور آل العلم أن المتمتع يلزمه سعيان وهذا هو والأحوض خلافاً لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله تعالى بيدع متنوعة الثالث والعشرون بعد المئة واحتفال بكسوة الكعبة الرابع والعشرون بعد المئة كسوة مقام إبراهيم الخامس والعشرون بعد المئة ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات يا هذه الآن الحمد لله ليست موجودة لا. هذه ليست موجودة السادس والعشرون بعد المئه كتابه الحجاج اسماءهم على عمد وحيطان الكعب العمد وحيطان الكعبه وتوصيه بعضهم بعضا السابع والعشرون بعد المئه هذا كان في الزمن السابق لما كان البيت يفتح اما الان البيت مغلق والحمد لله من اراد ان يصلي في البيت فليصلي في الحجر الحجر هذا من البيت إلى يعني ما دام أن الجدار مستقيب فهو من البيت إذا بدأ الحين الجدار خرج عن البيت فإذا أردت أن تصلي في الكعبة صلي في الحجر الحمد لله قال رحمه الله تعالى السابع والعشرون بعد المئة استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم وهذا سابقا تكلمني عليه الشيخ رحمه الله تكلم عليه في موضعين قال رحمه الله تعالى الثامن والعشرون بعد المئه مناداتهم لمن حج بالحاج هذا نوع من الريا أو نوع من السمعة يعني بعض الحجاج لا يرضى إلا أن تناديهم تناديه كلمة الحاج كأنه يسمع كما تقدم لنا أن السمعة والريا داءان يصيبان الأعمال الصالحة نعم قال رحمه الله تعالى التاسع والعشرون بعد المئه الخروج من مكه لعمره التطوع وهذه تقدم يعني تكرار العمره هل هو جائز او ليس جائزا او انه مكروه الى اخره تقدمت الاشاره الى ذلك وذكرنا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكرر العمره ولو كان خيرا لسبق اليه النبي عليه الصلاه والسلام فالشيخ رحمه الله يرى انك لا تحدث عمره اخرى بعد العمره التي أخذت نعم قال رحمه الله تعالى الثلاثون بعد المئه الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على على على يعني يجعل وجهه الى البيت ويخرج على ورائه وأتثقل دم الإشارة إليه الشيخ قال رحمه الله تعالى الحادي والثلاثون بعد المئة تبيض بيت الحجاج بالبياض أي الجير ونقشه بالصور وكتب, وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه. هذا نوع من السمعة. هذا نوع من السمعة. قال رحمه الله تعالى بدع الزيارة في المدينة المنورة. هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زياره المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى أعاده, أعاده الله إلى المسلمين قريبا لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج او بعده وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة والبدع المعروفة عند أهل العلم رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه أسرده. رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول الثاني والثلاثون بعد المئة قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر تقدم الإشارة إلى هذا وأن البقاع التي تشد إليها الرحال ثلاث بقاع المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أما شد الرحل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع تشد رحلك إلى المسجد ثم بعد ذلك إذا وصلت المسجد يستحب لك أن تزور القبر قال رحمه الله تعالى الثالث والثلاثون بعد المئة إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه وهذا مضى يعني كان في زمن البدء على أن قال رحمه الله تعالى الرابع والثلاثون بعد المئة الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة يعني يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخامس والثلاثون بعد المئة القول, القول إذا وقع بصروه على حيطان المدينة اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وآمانا من العذاب وسوء الحساب السادس والثلاثون بعد المئة القول عند دخول المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير هذا لم يرد والمشروع إذا كان مسافرا إذا كان في ظهر المدينة كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ظهر المدينة جعل يقول تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون يكرر ذلك حتى دخل المدينة هذا هو المشروع فإذا قفلت من بلدك وكنت بظهر بلدك يستحب أن تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى تدخل بلدك ثم بعد ذلك تبدأ بالمسجد وتصلي فيه ركعتين كما هو هدي النبي وسلم كما جاء في حيث كعب مالك رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى السابع والثلاثون بعد المئه ابقاء القبر النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم الثامن والثلاثون بعد المئه زياره قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاه في مسجده التاسع والثلاثون بعد المئه استقبال بعضهم القبر, استقبال بعضهم القبر بغايه يعني تحري, تحري الدعاء عند قبر النبي وسلم او عند غيرهم القبور اعتقادا لفضيلة الدعاء أو أنه مكان يستجاب فيه الدعاء هذا من البدع أو استقبال قبر كما ذكر الشيخ استقبال قبر عند دعاء الله عز وجل هذا من البدع السنة إذا أراد أن يدعو أن يستقبل قبله وايضا لا يدعو عند القبر لا يتحرى الدعاء عند القبر أو يعتقد فضيلة ذلك أو يعتقد سنية أو يعتقد أنه مكان لاستجابه الدعاء نعم قال رحمه الله تعالى التاسع والثلاثون بعد المئه استقبال بعضهم القبر بغايه الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاه قريبا منه وبعيدا عند دخول المسجد او الخروج منه الاربعون بعد المئه قصد استقبال القبر اثناء الدعاء الحادي والاربعون بعد المئه قصد القبر للدعاء عند عنده رجاء الاجابه الثاني والأربعون بعد المئة التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء يعني تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك عند الله بأن يغفر لك بأن يرزقك بأن يهبك الولد بأن يشفيك من مرضك إلى اخره تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول هذا من البدع بل بعض العلماء جعله من الشرك الأكبر المخرج من المله لو صرفت عبادة يعني دعوت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيك أو أن يفرج كربتك أو أن يرزقك إلى قره فهذا الشرك أكبر مخرج من المله لكن أنت طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فالشيخ يقول بأن هذا من البدع قال رحمه الله تعالى الثالث والأربعون بعد المئة طلب الشفاعة وغيرها من الرابع والأربعون بعد المئة كما تقدم الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بقية الأولية وأصحاب الأضرحة تذاب ليهم تسألهم أن يشفعوا لك عند الله بمغفره ذنبك بتفريج كربتك برزقك إلى قره هذا يقول لك الشيخ لانه من البدع وهو من الشرك الأصغر وبعض العلماء يجعله من الشرك الأكبر أما كونك تصرف العبادة لصاحب القبر تدعوه تستعين به تستغيث به كما تقدم أن الشيخ ذكر في أول منسكه أن هذا شرك مخرج من الملة وستدل بقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك نعم قال رحمه الله تعالى الرابع والأربعون بعد المئة قول ابن الحاج في المدخل أن من الادب أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زياره قبله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بحو منه بحوائجه ومصالحه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب وإنما هو كسائر البشر الفرق بينه وبينه أن الله عز وجل امتن عليه بالرسالة وأما ما عدا ذلك فإن طبائعه كطبائع البشر ليس له شيء من خصائص الألوهية ولهذا الغيب انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بموته لأنه لما مات انقطع عنه الوحي قال رحمه الله تعالى الخامس والأربعون بعد المئة قوله أيضا لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم وهذا من اعظم أسباب الوقوع في الشرك يعني كونه يقول هذا الكلام بحيث أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حوائج الناس ومصالحهم إلى قله هذا من أعظم أسباب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والغلو في المحبة الشرعية يصيرها شركا كما أن الغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا نحن نحب نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن كوننا نغلو فيه في محبته ونكثر من إطرائه ونعتقد مثل ما ذكره صاحب المدخل هذا, يصير هذا الغلو يصير هذه المحبة الشرعية شركا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني الإطراء هو المبالغة في المديح والثناء كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فدل ذلك على أن إطرائه ينقله من مرتبة العبودية وهذا هو الشرك قال رحمه الله تعالى السادس والأربعون بعد المئه وضعهم اليد وضعهم تبركا على شباك حجرات قبره صلى الله عليه وسلم وحلف, وحلف بعضهم وحلف بعضهم بذلك بقوله وحق وحق الذي وضعت يدي وحق الذي وضعت يدك على على شباكه وقلت الشفاعه يا رسول الله السابع والأربعون بعد المئة تقبيل القبر واستلامه أو ما يجاوره أو ما يجاور القبر من عود ونحوه. سبق ذكرنا أن من أعظم البدع التي يقع فيها اليوم كثير من المسلمين هو تعظيم القبور بالتمسح بها والبناء عليها والكتابة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى الثامن والأربعون بعد المئه التزام صوره خاصه في زيارته صلى الله عليه وسلم وزياره صاحبيه والتقيد والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستقبل الجدار والقبر ويقول السلام عليك يا رسول الله فذكر سلاما طويلا ثم صلاه ثم صلاه ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات السنة كما كان بن عمر يفعل أنه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتقدم خطبة ثم يقول السلام عليك يا خليفة رسول رسول الله ثم يتقدم خطبة ثم يقول السلام عليك يا أبتي قال رحمه الله تعالى التاسع والأربعون بعد المئة قص الصلاة تجاه قبره الخamسون بعد المئة الجلوس عند القبر وحوله للتلاوه والذكر الحادي والخمسون بعد المئه قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاه نعم هذا من اتخاذه عيدا كان ابن عمر لا ياتي للزياره الا اذا جاء من, إذا جاء من سفر اما التردد على قبر النبي سلم هذا من اتخاذه عيدا كما, كما ان ايضا تحري العبادات من الدعاء والذكر والصلاه ونحو ذلك هذا كله عند القبور تحر العبادات وقصد العبادات عند القبور هذا كله من البدع قال رحمه الله تعالى الثاني والخمسون بعد المئة قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه الثالث والخمسون بعد المئة رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم السلام عليك يا رسول الله الرابع والخمسون بعد المئة تبركهم بما يسقط مع المطر من من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي الخامس والخمسون بعد المئة تقربهم بأكل التمر الصيف هذه قاعدة من اتخذ سببا للبركة لم يرد أنه سبب البركة في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم وأيضا لم تشهد التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب البركة فاتخاذه سبب البركة هذا شرك أصغر وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر فأسباب التبرك سببين السبب الاول أن يرد في القرآن والسنة أنه سبب البركة السبب الثاني أن تشهد له التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب للبركة فمثلا هذا الدواء شهد له التجربة أنه ساب البركة القرآن شهدت شهد له القرآن والسنة أنه سبب البركة على هذا ما يفعله بعض الناس من هذه طلب البركات من غير هذه الأشياء فهذا كله من البدع وشرك شرك أصغر ونعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله وهو شرك أكبر قال رحمه الله تعالى الخامس والخمسون بعد المائة تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر. السادس والخمسون بعد المائة قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبويّة. السابع والخمسون بعد المائة مسح المسح البعض بأيديه من نخلتين النحاسيتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد هربي المنبر. هذه الأشياء قرضت الحمد لله ليس موجودة اليوم قال رحمه الله تعالى الثامن والخمسون بعد المئة التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره التاسع والخمسون بعد المئة السنة والتقدم إلى الصف الأول أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا التاسع, التاسع والخمسون بعد المئة التزام زوار المدينة لإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار والحديث الوارد فيها ضعيف لا يثبت الستون بعد المئة قصد شيء من المساجد والمزارات التي في المدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء. نعم وهذا سبق أن تكلمني عليه في هذه المسألة وأن قصد مثل هذه الأشياء هذا غير مشروع وهو محدث إلا مسجد قبع وزيارة الشهداء وكذلك زيارة البقيع وشهداء أحد إلى خله ما عدا ذلك فقصده وزيارته بقصد التعبد هذا كله من البدع قال رحمه الله تعالى الحادي والستون بعد المئة تلقين من ي... من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعض, الأذك... بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عن... عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها الثاني والستون بعد المئة زيارة البقيع كل يوم والصلاة في, في مسجد فاطمة رضي الله عنها الثالث والستون بعد المئة تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد الرابع والستون بعد المئة ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء الخامس والستون بعد المئة التبرك بالاختسال في البركة التي كانت, البركة التي كانت بجانب قبورهم السادس والستون بعد المئة الخروج من المسجد النبوي على القهقرة عند الوداع وهذا كما ذكرنا أنه زيارة البقيع مشروعه كذلك أيضا زيارة شهداء أحد مشروع كذلك أيضا زيارة مسجد قبا مشروع هذه المواطن هي التي يشرع زيارتها لكن دون أن يحدد ذلك بزمن أن يعتقد أن الزيارة إنما تكون يوم الخميس أو في وقت كذا وكذا إلى خيره هذا ما دام له لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقيد بزمن قال رحمه الله تعالى بدعوا بيت المقدس السابع والستون بعد المئة قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم قدس الله حجتك يعني نفهم أيها الأحبة أن زيارة المسجد النبوي لا ارتباط له بمناسك الحج سنة مستقلة عن مناسك الحج كذلك أيضا شد الرحال إلى المسجد الأقصى الأقصى من الله عز وجل على المسلمين بإعاية اليهم هذا ليس من مناسك الحج وليس داخلا في مناسك الحج وإنما هو سنة مستقلة قال رحمه الله تعالى الثامن والستون بعد المئة الطواف بقبة الصخرة تشبهم بالطواف بالكعبة التاسع والستون بعد المئة تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك ولم يرد أن لهذه الصخرة مزية لم يرد أن لها مزية حيث انها تعظم هذا التعظيم فتعظيمها بما ذكر الشيخ رحمه الله من التمسح والتقبيل ونحو ذلك هذا كله من البدع قال رحمه الله تعالى السبعون بعد المئه زعمهم أن هناك على الصخرة أثر هناك على أثر ان هناك على الصخره اثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واثر عمامته ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى الحادي والسبعون بعد المئة زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام الثاني والسبعون بعد المئة زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي, وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد الرابع والسبعون بعد المئة تعظيم السلسلة أو موضعها أو موضعها الخامس والسبعون بعد المئة الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام السادس والسبعون بعد المئة الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف في المسجد الأقصى وهذا كما يعني ذكرنا في ضابط البدعة هذه الأشياء التي أشار عليه الشيخ رحمه الله كلها داخل في ضابط البدعة التي ذكرنا وهي التعبد أو نقول بأنها كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ذكرنا ما, يتعب ما يتعلق بضابط السنة التركية وأن أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حق للغير أو لأجل حق للغير فتركه هو السنة فهذه الأشياء البدع التي ذكر شيخ رحمه الله تعالى هذه كلها داخله تحت هذه أو هذين الضابطين قال رحمه الله تعالى وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عونا للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المسلمين وإهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك استغفر الله ونتوب إليه وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك ونسأل الله عز وجل الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه على ما كتب وقدم انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك.